الصوتية الأولى من كتاب إدارة التوحش إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة تأليف أبي بكر الناجي مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كتبت في موضوع سابق عن قدر الإعداد المادي الذي قام به ذلك الفصيل من فصائل العمل الإسلامي الذي نحسبه قائما بأمر الله في هذا الزمن والذي نحسبه سيتنزل عليه النصر بإذن الله وتطرق الموضوع إلى المشروع الذي يطرحه ذلك الفصيل للخروج بالأمة مما هي فيه من الهوان لتعود لقيادة البشرية للهداية وإلى طريق النجاة ومقارنته بالمشاريع المطروحة من قبل باقي فصائل العمل الإسلامي والتي أصابت الشباب الإسلامية بالحيرة نعم كثير من الشباب قد اختار هذا الطريق او ذاك بناء على أنه وافق ما يميل إليه من العمل أو الهوى والراحة إلا أن البعض قد أصابته الحيرة من تعدد المشاريع لحل قضية حسمت حلها النصوص الشرعية في أعين النابهين على الأقل ومما جاء في الموضوع المشار إليه مع شيء من التصرف أن من كل تيارات الحركة الإسلامية لم يضع مشاريع مكتوبة إلا خمسة التيارات فبعد إخراج تيار التبليغ والدعوة وتيار سلفية التصفية والتربية السلفية الصوفية وتيار سلفية ولاة الأمر وغيرهم سنجد أن التيارات التي وضعت مشاريع مكتوبة وتصلح للنقاش لما لها من واقع عملي هي خمسة تيارات واحد تيار السلفية الجهادية اثنان تيار سلفية الصحوة الذي يرمز له سلمان العودة وسفر الحوالي ثلاثة تيار الإخوان الحركة الأم التنظيم الدولي أربعة تيار إخوان الترابي خمسة، تيار الجهاد الشعبي، مثل حركة حماس وجبهة تحرير مورو وغيرها أما مشروع سلفية الصحوة خاصة في صغته الأخيرة، إنشاء المؤسسات، فيشابه مشروع حركة الإخوان، التنظيم الدولي إلى حد كبير قد يصل إلى التطابق في بعض فقراته إلا أني سأوضح بإذن الله أنه لا يمكن أن يتجاوز مراحله الأولى حتى بعد مرور آلاف السنين لأنه يتجاوز من السنن الكونية الكثير، التي هي شرعية أيضاً مما يجعله يدور في حلقة مفرغة ليتلعب به الكفار والطواغيت وأهل النفاق مع مفارقة أن تيار سلفية الصحوة يحاول تنفيذه كما على الورق أما تيار الإخوان فهم يطرحونه على الورق نظريا لينفذوا من خلاله مشروعهم البدعي او قل مشروعهم العلماني ويمرروا مشروعهم العفن على القواعد التحتية من الشباب من خلال المنهج النظري المكتوب والشعارات البراقة حتى إنهم لامانع عندهم من رفع شعار الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسماء مانينا أو حركة سلفية ولا مانع من حقيقة صوفية أيضا كما يصرحون أما تيار السلفية الجهادية فهو التيار الذي أحسبه وضع منهجا ومشروعا شاملا السنن الشرعية والسنن الكونية وعلى الرغم من أن هذا المنهج رباني إلا أن القائمين على تنفيذه بشر يعتريهم ما يعتري البشر من النقص وعدم الكمال وتنفذ فيهم السنن الكونية التي تنفذ في البشر ومشروعهم به من العثرات التي وقع فيها القرن الأول بل وأكثر بحكم أن الأفضلية للقرن الأول لا شك وراجع إن شئت مشكورا مقال المثالية والواقعية للشيخ عمر محمود أبو عمر فك الله أسرة أقول ومع بعض العثرات التي يمر بها مشروعهم التي هي جزء قدري من مشروعهم لا ينفك عنه إلا أن خطوات مشروعهم تسير كما هي مكتوبة على الورق على السنن الشرعية والكونية الصحيحة بل ينالهم بفضل الله من العناية والرعاية الإلهية ما يطوى لهم فيه بعض المراحل وهم وأعداؤهم في صراع لا ينكر أحد أنه شبيه بصراع الرسل مع أهل الكفر والطغيان إن لم يعترف بأنه استمرار حقيقي لذلك الصراع أما تيار إخوان الترابي المنشق على التيار الأم فهو تيار أخذ من السنن الكونية ما أهله لإقامة دولة دولة البشير والترابي بغض النظر عن التنافر الواقع بين البشير والترابي الآن إلا أنه لتجاهل ذلك التيار لبعض الأوامر الشرعية وتحريفه لبعض آخر جعل هذه الدولة دولة علمانية ليس فيها من الإسلام إلا المتاجرة باسمه وشرح ذلك كله ومشروع ذلك التيار يطول أما تيار الجهاد الشعبي مثل حركة حماس وحركة الجهاد بفلسطين فبالنظر إلى المشاريع الأربعة السابقة وما تعلمونه من اخبار ذلك التيار يمكنكم فهم طبيعة مشروعه وهو باختصار شبيه بمشروع التيار السلفي الجهادي إلا أنه مخترق في فكره السياسي بمنهج الإخوان الأم ومنهج إخوان الترابي مع قصور في بث المنهج العلمي الصحيح بين أتباعه أثناء ممارسة منهج البناء التربوي ويخشى عليه أحد مصيرين إما ضياع الثمرة في النهاية وسقوطها في يد المرتدين العلمانيين والقوميين أو إقامة دولة شبيهة بدولة البشير والترابي بالسودان وشرح تفاصيل كل ذلك يطول وقد أشرت في ذلك المقال أني في سبيل إلى استكمال دراسة أفكى فيها الاشتباك لكامل الفقرات السابقة وأبين فيها الخطوط العريضة لمشروع أهل التوحيد والجهاد المتناثر في إصداراتهم وأدبياتهم منذ زمن طويل ويعلمه كل من تواصل معهم كذلك نناقش فيها المشاريع التي تطرحها باقي التيارات وأسأل الله الإخلاص والإنصاف والعفو عن الزلل هذه الدراسة الموسومة بإدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة عبارة عن خطوط عريضة لا تعنى بالتفاصيل وإنما تترك التفاصيل لفريقين فريق المتخصصين في الفنون التي تتحدث عنها الدراسة وفريق قيادات الواقع في مناطق إدارة التوحش وعندما تأتي بعض التفاصيل في ثنايا الدراسة فإنما تأتي لأهميتها أو كمثال لشحذ الذهن إدارة التوحش هي المرحلة القادمة التي ستمر بها الأمة وتعد أخطر مرحلة فإذا نجحنا في إدارة هذا التوحش ستكون تلك المرحلة بإذن الله هي المعبر لدولة الإسلام المنتظرة منذ سقوط الخلافة وإذا أخفقنا أعاذنا الله من ذلك لا يعني ذلك انتهاء الأمر ولكن هذا الإخفاق سيؤدي لمزيد من التوحش ولا يعني هذا المزيد من التوحش الذي قد ينتج عن الإخفاق أنه أسوأ مما هو عليه الوضع الآن أو من قبل في العقد السابق التسعينات وما قبله من العقود بل إن أفحش درجات التوحش هي أخف من الاستقرار تحت نظام الكفر بدرجات مبحث تمهيدي النظام الذي يدير العالم منذ حقبة سايكس بيكو إن المتأمل في القرون السابقة وحتى منتصف القرن العشرين يجد أنه عند سقوط الدول الكبرى أو الإمبراطوريات بل والدول الصغرى سواء كانت إسلامية او غير إسلامية ولم تتمكن دولة مكافئة في القوة أو مقاربة للدولة السابقة من السيطرة على أراضي ومناطق تلك الدولة التي انهارت تتحول بالفطرة البشرية مناطق وقطاعات هذه الدولة للخضوع تحت ما يسمى بإدارات التوحش عند سقوط دولة الخلافة حدث بعض من هذا التوحش في بعض المناطق إلا أن الأمر استقر بعد ذلك على قريب مما أقرته معاهدة سايكس بيكو فكان تقسيم دولة الخلافة وانسحاب الدول الاستعمارية بحيث انقسمت دولة الخلافة إلى دول ودويلات تحكمها حكومات عسكرية أو حكومات مدنية مدعومة بالقوات العسكرية وتمثلت قدرة هذه الحكومات على الاستمرار في إدارة تلك الدول بمقدار قوة العلاقة مع هذه القوات العسكرية وقدرة هذه القوات على المحافظة على شكل الدولة سواء بالقدرة التي تملكها هذه القوات في شرطتها وجيشها أو القدرة الخارجية التي تدعمها لا نخوض هنا في كيفية قيام هذه الدول وسيطرة هذه الحكومات سواء حكمنا عليها أنها نالت السيطرة بحكم انتصارها على حكومات الاستعمار أو بحكم أنها كانت تعمل في الخفاء مع الاستعمار وكل ما في الأمر أنه انسحب ووكلها مكانه أو خليط من الأمرين فخلاصة الأمر أن هذه الدول سقطت في أيدي تلك الحكومات بسبب كوني هو أحد هذين الأمرين أو كلاهما وسواء كانت هذه الدول مستقلة حقيقة أو اتبعت كل منها في الخفاء الدولة التي استعمرتها في السابق إلا أنها بعد فترة أصبحت تدور في فلك النظام العالمي الذي تمخض بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والذي كانت صورته المعلنة هيئة الأمم المتحدة وحقيقته قطبان هما عبارة عن دولتين يدخل تحت كل منهما معسكر من الدول الكبرى الحليفة ويتبع كل قطب عشرات من الدول التابعة ومقابل أن يدور نظام حكم دولة تابعة في فلك أحد القطبين محققا مصالح هذا القطب الاقتصادية والعسكرية يقوم هذا القطب بدعم هذا النظام بمقومات الدعم المختلفة إلا أنه وطبقا لطبيعة سكان بلادنا التي تحكمها هذه الأنظمة أي كبلاد سكانها مسلمون كان هذا الدعم في الغالب دعما محدودا ويذهب جله لدعم أفراد الأنظمة الحاكمة أو دعم شخصي لقادة جيوش هذه الدول والقيادات المتنفذة في تلك الجيوش وتلى تلك الفترة انهيار بعض الأنظمة وقيام أخرى إما لتخلي القطب عنها أو عدم قدرته على حمايتها من السقوط أو لقيام القطب الآخر بدعم مجموعة أخرى اخترقت هذا النظام وأسقطته وحلت مكانه بأخذها بسنن كونية محضة هذه الأنظمة ما أن يستتب لها الأمر حتى تقوم بفرض قيمها التي تحملها على مجتمع كل دولة تحكمها وإذا كانت تدور في فلك قطب جديد أو ما زالت تتودد للقطب الذي كان يدعم النظام السابق لها تقوم بخلط قيمها الاجتماعية والاقتصادية بقيم القطب الذي تدور في فلكه وتفرض الخليط على المجتمع واضعة حول هذه القيم هالة من التقديس حتى لو كانت قيما تأباها كل العقول خلفت هذه الأنظمة عقيدة المجتمعات التي تحكمها وقامت مع مرور الوقت والتدرج في الانحطاط بتضييع وبسرقة مقدرات تلك الدول وانتشرت المظالم بين الناس وطبقا للسنن الكونية المحضة نجد أن القوى التي يمكن أن ترجع الحكم لقيم وعقيدة المجتمع أو حتى ليس من أجل العقيدة والحق من أجل رد المظالم والعدالة التي يتفق عليها الجميع المؤمن والكافر قوتان الأولى قوة الشعوب وهذه تم تجينها وتغييب وعيها بآلاف من الملهيات سواء جانب شهوات الفرج والبطن أو اللهاث خلف لقمة العيش او اللهاث لجمع المال فضلا عن الهالات الإعلامية الكاذبة في اتجاهات شتى ونشر الفكر الجبري والصوفي والإرجائي بين شرائحها وبين فترة وأخرى يتم تقليم أنياب من يفيق من غفلته من هذه الشعوب عن طريق جيوش وشرط هذه الدول التي تعتبر هذه المهمة هي مهمتها الأساسية التي تتلقى الأموال والعطاء من أجلها وهي الحفاظ على هذه الأنظمة أو الحفاظ على دوران النظام الحاكم في فلك أحد القطبين الثانية القوة الثانية التي يمكن من خلالها إرجاع المجتمع، ولو جزئيا طبقا للسنن، إلى العدل وإلى عقيدته وقيمه هي قوة الجيوش، وهذه تم إغداق الأموال المنهوبة عليها وشراؤها حتى لا تقوم بهذا الدور، بل تقوم بنقيضه، إلا أنه رغم أن في الشيطان تبقى فئة قليلة من العقلاء والشرفاء تأبى الظلم وتنشد العدل، فيدور في خلد هذه الفئة استغلال ما في أيديها من القوة لتغيير هذا الواقع للأفضل بحسب اعتقادها، إلا أن ثاني أمر يقع في خلدهم وجود القوة المجرمة التي لا تأبه بالقيم في هذه الجيوش أو في احسن الظروف لو تم وضع خطة محكمة للالتفاف على تفاوت القوة سيقوم القطبان أو أحدهما تحت ستار الأمم المتحدة بإرغام النظام الجديد بالحيل أو بالقوة أو بالضغوط أو بكل ذلك على الدوران في فلك أحد القطبين وفرض المنتفعين جدد على النظام الجديد ويتحول هذا الشريف الذي تسلم الحكم إلى سيرة شبيهة لسيرة أمثاله السابقين، وما سودان البشير عنا ببعيد، وهو كذلك ما كان يخطط لأفغانستان أثناء حكم طالبان قبل احداث سبتمبر بصورة أخرى، ألا وهي إنهاكها بالعقوبات الطويلة، ثم في اللحظة المناسبة يتم بضغطة زر تحويل أموال وسلاح للمعارضة، ودعمها بأفراد من دول الجوار والقضاء على تلك الدولة، هذا على أقل تقدير فإن احتمال تدخل المباشر بأي حجة مسجل عليهم أيضا وفي الغالب ينتهي التفكير بهؤلاء الشرفاء بالانصراف عن فكرة تغيير تلك الأنظمة والرضا بالأمر الواقع والانطواء على أنفسهم حاملين المرارة في قلوبهم ومن يصدق مع نفسه الضعيفة منهم يستقيل من عمله العسكري وإلا فلا يلبث أن ينزلق إلى مستنقع الظلم والانحطاط تحت شعار لا دين ولا دنيا أو لا خير وعدل ولا دنيا هكذا هي الصورة تدور في هذا الإطار منذ سقوط الخلافة وهم القوة مركزية القوة العظمى بين القوة العسكرية الجبارة والهالة الإعلامية الكاذبة القطبان الذين كانا يسيطران على النظام العالمي كانا يسيطران من خلال قوة مركزيتهما والمقصود بالقوة المركزية هنا هي القوة العسكرية الجبارة التي تصل من المركز للسيطرة على مساحات الأراضي التي تخضع لكل قطب بداية من المركز وحتى أبعد طرف من تلك الأراضي والخضوع في صورته الأولية المبسطة هو أن تدين تلك الأراضي للمركز بالولاء والتحاكم وتجبي إليه المصالح ولا شك أن القوة التي أعطاها الله للقطبين أمريكا وروسيا جبارة في حساب البشر إلا أنها في الحقيقة وبالنظر الدقيق في حساب العقل البشري المجرد أيضاً لا تستطيع أن تفرض سلطانها من بلد المركز في أمريكا مثلا أو روسيا على أراضٍ في مصر واليمن مثلا إلا إذا خضعت تلك البلاد بمحض إرادتها لتلك القوة صحيح أن هذه القوة جبارة وأنها تستعين بقوة أنظمة محلية من الوكلاء الذين يحكمون العالم الإسلامي إلا أنها رغم كل ذلك لا تكفي لذلك لجاء القطبان إلى عمل هالة إعلامية كاذبة تصور هذه القوة أنها لا تقهر وأنها تحيط بالكون وتستطيع أن تصل إلى كل أرض وكل سماء وكأنها تحوز قوة خالق الخلق إلا أن الأمر المثير الذي حدث أن هذين القطبين صدقا لوهلة دجالهما الإعلامي وأنهما بالفعل قوة قادرة على السيطرة التامة على أي مكان في أرجاء المعمورة وأنها قوة تحمل خصائص قوة الخالق فطبقا للدجل الإعلامي فإنها قوة جبارة محيطة ويخضع لها الناس لا خوفا منها فقط ولكن حبا فيها أيضا لأنها تنشر الحرية والعدل والمساواة بين البشر إلى آخر تلك الشعارات وعندما تخضع دولة مهما بلغ قدرها لوهم القوة الكاذبة وتتصرف على هذا الأساس فمن هنا يبدأ سقوطها وكما يقول الكاتب الأمريكي بول كينيدي إن أمريكا تتوسع في استخدام قوتها العسكرية وتتمدد استراتيجيا أكثر من اللازم وهذا سيؤدي إلى سقوطها هذه القوة الجبارة مدعومة كذلك بتماسك مجتمعها في بلد المركز وتماسك مؤسسات ذلك المجتمع وشرائحه فلا قيمة للقوة العسكرية الجبارة الأسلحة والتقنية والمقاتلين بدون تماسك المجتمع وتماسك مؤسساته وشرائحه بل قد تصبح هذه القوة العسكرية الجبارة وبالا على هذا القطب العظيم إذا انهار تماسك كيان المجتمع وعوامل انهيار هذا الكيان عديدة تتلخص في عبارة عوامل الفناء الحضاري مثل الفساد العقدي والانهيار الخلقي والمظالم الاجتماعية والترف والأنانية وتقديم الملذات وحب الدنيا على كل القيم إلى آخره وكلما كان القطب تجتمع فيه مزيج هذه العوامل بصورة كبيرة وتمتزج فيها تلك العوامل بصورة تنشط بعضها البعض كانت سرعة انهيار ذلك القطب أكبر وهذه العوامل قد تكون موجودة بصورة نشطة او موجودة بصورة خاملة تحتاج إلى عامل مساعد لتنشيطها فيسقط ذلك القطب وتسقط مركزيته مهما كان يمتلك من القوة العسكرية لأنه كما قلنا أن قوة مركزيته المتمثلة في القوة العسكرية الجبارة والهالة الإعلامية الكاذبة لا تقوم بدورها إلا في مجتمع متماسك فما بالنا إذا كان هذا العامل المساعد هو قدر الله الذي قدره للعمل على هذه المحاور الثلاث فلا يعمل فقط على تنشيط عوامل الفناء الحضاري الخاملة بل يعمل كذلك على مواجهة القوة العسكرية بالإنهاك فتعمل هذه المواجهة وذلك الإنهاك ذاتيا على المحور الثالث ألا وهو الهالة الإعلامية الكاذبة فيقوم بنزع المهابة التي تصور هذه القوة أن لا شيء يقف أمامها البتة وهذا تماما ما حدث للقطب الشيوعي عندما وضع في مواجهة عسكرية مع قوة أضعف منه بمراحل بل لا تقارن به ولكنها نجحت في انهاكه عسكريا والأهم من ذلك تنشيط عوامل الفناء الحضاري في دياره عقيدة الإلحاد في مواجهة عقائد تؤمن بحياة أخرى وإله حب الدنيا والملذات والترف في مواجهة أفراد ليس عندهم ما يخسرونه إن حلال خلقي أقل مظاهرة أن يعود الضابط او الجندي الروسي إن عاد ويجد زوجته قد أنجبت من غيره او على علاقة بغيره مظالم اجتماعية طفت بوضوح على السطح عندما ضعفت الحالة الاقتصادية بسبب الحرب فعندما يقل المال وتبدأ الأزمات المالية يظهر اللصوص الكبار خاصة إذا بدأت المحاسبة الدقيقة مع ملاحظة هامة أن الضعف الاقتصادي الناشئ عن تكاليف الحرب أو الناشئ عن توجيه ضربات النكاية مباشرة إلى الاقتصاد هو أهم عوامل الفناء الحضاري حيث يهدد الترف والملذات التي تلهث خلفها تلك المجتمعات فيبدأ التنافس بينهم حولها بعد أن تقل بسبب ضعف الاقتصاد كذلك تطفو على السطح من خلال الضعف الاقتصادي المظالم الاجتماعية مما يشعل الحروب او المواجهات السياسية والفرقة بين شرائح كيان المجتمع في بلد المركز كذلك عملت هذه القوة على الرغم من ضعفها على المحور الثالث أي بنزع المهابة من الجيش الروسي من قلوب الشعوب التي كانت تدور أنظمتها في فلكه في أوروبا وآسيا فبدأت بالتساقط منه والخروج عليه واحدة وراء الأخرى بل عملت هذه القوة الضعيفة على محور رابع خاص بالأمة ألا وهو إحياء العقيدة والجهاد في قلوب الشعوب المسلمة التي كانت خاضعة تحت كيان هذا القطب لما رأت المثل والقدوة في الجهاد من هذا الشعب الأفغاني الفقير المجاور لهم الذي استطاع الصمود أمام أقوى ترسانة حربية وأشرس جيش من حيث طبيعة أفراده في ذلك الوقت فرأينا الجهاد يخرج من أراض لم يسمع بها كثير من المسلمين كشيشان وطاجيكستان وغيرهما وكل ما سجلناه هنا واقع حادث بل والأهم من ذلك أن من نعم الله على من يخوض المعركة أنه أقرب أهل العلم والفراسة في تحسب ذلك فمثلا تحدث الشهيد نحسبه كذلك سيد قطب رحمه الله عن سقوط الاتحاد السوفيتي وبين من السنن التي ستؤدي إلى ذلك الكثير لكنهما كان يستطيع أن يحدد زمنا متوقعا او بيانات محددة في حين أن للشيخ عبد الله عزام الذي استشهد رحمه الله قبل سقوط الاتحاد السوفيتي تحليلا تنبأ فيه بسقوط هذه الدولة العظمى وتشرذم جمهورياتها ونشوء حركات إسلامية مجاهدة في بعض جمهورياتها الأغرب من هذا أن تحليله كان مبنياً على أرقام حيث جاء فيه عدد قوات الجيش الروسي صاحب أكبر ترسانة سلاح في العالم وجيش أكبر من الجيش الأمريكي من حيث العدد وأشرس وأقدر على احتمال جو المعارك وخسائرها البشرية والأغرب من ذلك أيضاً أنه لم يكن مبنياً على انسحاب الروس من أفغانستان وإن كان يأمل ذلك وإنما مبني على أن ضغط المجاهدين سيدفع الروس لضخ مزيد من أعداد الجند داخل أفغانستان مما يقلل الاحتياطية في الجيش السوفيتي وأن هذا الضغط والنقص سيجرئ الجمهوريات السوفيتية على محاولة الانفصال خاصة الإسلامية التي رأى سكانها قدوة عملية على إمكانية المقاومة وتقريبا كل ما قال حدث وكأنه فيلم سينمائي ومن هذا نعلم أن معرفة قدرات العدو وموعد هزيمته لن تتأتى لنا إلا بخوض الحرب العملية معه مهما كان لنا من عقل أو دراسات نظرية هنا نسجل أن بانهيار ذلك القطب سقطت جمهورياته في الفوضى لكن بسبب توفر عوامل معينة سرعان ما قامت في أغلبها إدارات دول دون المرور بمرحلة إدارة توحش نجح بعضها في الاستمرار حتى الآن نجحت إدارات التوحش في الشيشان وأفغانستان أفغانستان لم تكن من الجمهوريات السوفيتية في إقامة ما يمكن أن يطلق عليه دول لكن تم إسقاطهما الآن بل تم إعادتهما إلى مرحلة ما قبل إدارة التوحش وهي مرحلة شوكة النكاية والإنهاك ونسجل أن تطور الأحداث في البلدين لم تكن بسبب احداث دخول داغستان وأحداث سبتمبر وإن كانت قد تكون عجلت به وتفصيل ذلك يطول وقد أشرنا لما يخص أفغانستان فيما سبق وسيأتي معنا تفصيل هذه المراحل بإذن الله هكذا انهار ذلك القطب ولكن سرعان ما تمكنت حضارة الشيطان من تدارك الأمر والاستمرار في التحكم في العالم من خلال تماسك القطب المتبقي أمريكا بحيث يقوم مع دول العالم عامة ودول منطقتنا خاصة بنفس الدور الذي كان يقوم به القطبان بل أصبحت الصورة أشد قتامة أمام بعض الشرفاء سواء من أهل الدين أو من غيرهم في الدول الخاضعة لهذا النظام العالمي لظنهم أن القطب المتبقي مستعص على الإفناء وأن عناصر قوته تختلف عن مثيلاتها في القطب المنهار خاصة أن هالته الإعلامية أضعاف أضعاف الهالة الإعلامية للقطب المنهار والبعض الآخر من أهل الصدق والجهاد كانوا يطرحون ما أراهم الله وأنشأ به التصور في أذهانهم عن ضعف العدو وقلته ليقضي الله أمرا كان مفعولا فكان هذا البعض يقول للباقين من أهل الدين والشعوب يا قوم إن شراسة الجندي الروسي أضعاف ما عند الأمريكي ولو قتل لأمريكا عشر من قتل لروسيا في أفغانستان والشيشان لولت هاربة لا تلوي على شيء وذلك لأن بنية جنود أمريكا والغرب الآن غير بنية جنودهم في حقبة الاستعمار فقد وصلوا لمرحلة من الترف تجعلهم غير قادرين على تحمل المعارك مدة طويلة واستبدلوا ذلك بهالة إعلامية كاذبة يا قوم إن المركز في الاتحاد السوفيتي كان قريبا. على قدر ما من البلاد التي فيها المواجهات بل كان لها حدود مشتركة مع أرض المواجهات فكانت تتدفق الإمدادات والآليات والمدرعات بسهولة وبدون تكلفة كبيرة بينما الأمر مختلف بالنسبة لأمريكا فبعد المركز الرئيسي عن الأطراف عامل جيد ليفهم الأمريكان صعوبة الاستمرار في خضوعنا لهم وتحكمهم فينا ونهبهم خيراتنا إذا قررنا رفض ذلك فقط إذا قررنا وأشعلنا المواجهة لإثبات ذلك هذه كانت الصورة حتى احداث سبتمبر وإرهاصاتها التي بدأت بأحداث نيروبي ودار السلام والخلاصة خلصت حركة التجديد المعاصرة بعد أن عركتها الأحداث والمعارك وتراكمت لديها الخبرات خلال أكثر من ثلاثين عاماً إلى أن عليها القيام ببعض العمليات النوعية المرتبة بنظام معين والتي بدأت بعملية نيروبي ودار السلام لتحقيق الأهداف التالية بإذن الله ألف الهدف الأول، إسقاط جزء هام من هيبة أمريكا وبث الثقة في نفوس المسلمين من خلال واحد، كشف الهالة الإعلامية الكاذبة بأنها قوة لا تقهر ثلاثة، جعل أمريكا تستبدل حربها على الإسلام من نظام الحرب بالوكالة إلى أن تحارب بنفسها لتكشف أمام أعين شرفاء الشعوب وقلة من شرفاء جيوش الردة أن خوفهم من خلع الأنظمة لكون أمريكا تحمي هذه الأنظمة ليس في محله وأنهم عند خلع الأنظمة يمكنهم مواجهة أمريكا إذا تدخلت باء الهدف الثاني تعويض الخسائر البشرية التي منيت بها حركة التجديد في الثلاثين عاماً الماضية عن طريق مد بشري متوقع يأتي لسببين واحد الانبهار بالعمليات التي سيتم القيام بها في مواجهة أمريكا الغضب من التدخل الأمريكي السافر والمباشر في العالم الإسلامي بحيث يتراكم ذلك الغضب على كم الغضب السابق على دعم أمريكا للكيان الصهيوني مع تحويل الغضب المكبوت تجاه أنظمة الردة والظلم إلى غضب إيجابي ومد بشري لا ينضب لحركة التجديد خاصة عندما ينكشف لأهل الغفلة من الشعوب وهم الأكثرية حقيقة عمالة هذه الأنظمة لأعداء الأمة بصورة لا ينفع معها أي أقنعة كاذبة وبحيث لا يبقى حجة لأي مدعي بإسلام هذه الأنظمة وأعوانها جيم الهدف الثالث، العمل على إظهار ضعف القوة المركزية لأمريكا بدفعها إلى استبدال الحرب الإعلامية النفسية والحرب بالوكالة إلى أن تحارب بنفسها فينكشف للمترددين من جميع الطوائف والأصناف بل وينكشف للأمريكان أنفسهم أن بعد المركز الرئيسي عن الأطراف عامل هام جدا في إمكانية حدوث الفوضى والتوحش المبحث الأول، التعريف بإدارة التوحش وبيان السوابق التاريخية لها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 لذلك تعرف إدارة التوحش باختصار شديد بأنها إدارة الفوضى المتوحشة أما التعريف بالتفصيل فهو يختلف تبعاً لأهداف وطبيعة أفراد هذه الإدارة فلو تخيلناها في صورتها الأولية نجدها تتمثل فيه إدارة حاجيات الناس من توفير الطعام والعلاج وحفظ الأمن والقضاء بين الناس الذين يعيشون في مناطق التوحش وتأمين الحدود من خلال مجموعات الردع لكل من يحاول الاعتداء على مناطق التوحش إضافة إلى إقامة تحصينات دفاعية قد ترتقي إدارة احتياجات الناس من طعام وعلاج إلى تحمل مسؤولية تقديم خدمات مثل التعليم ونحو ذلك وقد يرتقي حفظ الأمن وتأمين الحدود للعمل على توسيع منطقة التوحش لماذا أطلقنا عليها إدارة التوحش أو إدارة الفوضى المتوحشة ولم نطلق عليها إدارة الفوضى؟ ذلك لأنها ليست إدارة لشركة تجارية أو مؤسسة تعاني من الفوضى أو مجموعة من الجيران في حي أو منطقة سكنية أو حتى مجتمعاً مسالماً يعانون من الفوضى ولكنها طبقاً لعالمنا المعاصر ولسوابقها التأريخية المماثلة وفي ظل الثروات والأطماع والقوى المختلفة والطبيعة البشرية وفي ظل الصورة التي نتوقعها في هذا البحث يكون الأمر أعم من الفوضى بل إن منطقة التوحش قبل خضوعها للإدارة ستكون في وضع يشبه وضع أفغانستان قبل سيطرة طالبان منطقة تخضع لقانون الغاب بصورته البدائية يتعطش أهلها الأخيار منهم بل وعقلاء الأشرار لمن يدير هذا التوحش بل ويقبلون أن يدير هذا التوحش أي تنظيم أخياراً كانوا أو أشراراً إلا أن إدارة الأشرار لهذا التوحش من الممكن أن تحول هذه المنطقة إلى مزيد من التوحش الصورة المثالية لمهمات إدارة التوحش التي نرومها بينا فيما سبق مهمات إدارة التوحش في صورتها الأولية بشكل عام إلا أننا قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى نحب أن نوضح مهمات إدارة التوحش في الصورة المثالية التي نرومها والتي تتفق مع مقاصد الشرع هذه المهمات هي نشر الأمن الداخلي، توفير الطعام والعلاج، تأمين منطقة التوحش من غارات الأعداء، إقامة القضاء الشرعي بين الناس الذين يعيشون في مناطق التوحش، رفع المستوى الإيماني ورفع الكفاءة القتالية أثناء تدريب شباب منطقة التوحش وإنشاء المجتمع المقاتل بكل فئاته وأفراده عن طريق التوعية بأهمية ذلك العمل على بث العلم الشرعي الأهم فالمهم والدنيوي الأهم فالمهم بث العيون واستكمال بناء إنشاء جهاز الاستخبارات المصغر تأليف قلوب أهل الدنيا بشيء من المال والدنيا بضابط شرعي وقواعد معلنة بين أفراد الإدارة على الأقل ردع المنافقين بالحجة وغيرها واجبارهم على كبت وكتم نفاقهم وعدم إعلان آرائهم المثبطة ومن ثم مراعاة المطاعين منهم حتى يكف شرهم الترقي حتى تتحقق إمكانية التوسع والقدرة على الإغارة على الأعداء لردعهم وغنم أموالهم وإبقائهم في توجس دائم وحاجة للموادعة إقامة التحالفات مع من يجوز التحالف معه ممن لم يعط الولاء الكامل للإدارة السوابق التأريخية والمعاصرة لإدارة التوحش السنوات الأولى من بعد الهجرة إلى المدينة إدارة التوحش قامت في تأريخنا الإسلامي مرات متعددة وأول مثال لها كان بداية أمر الدولة الإسلامية في المدينة فباستثناء الإمبراطورية الرومانية والفارسية وبعض الدول أو الدولات التي كانت على أطراف الجزيرة كان النظام القبلي في الجزيرة يقوم على نظام مشابه لنظام إدارة التوحش ويمكن اعتبار المرحلة الأولى من العهد المدني قبل استقرارها وإقامة دولة تأتيها الزكاة والجزية وتقيم وتعتمد الولايات حولها وتعين العمال والولاء يمكن اعتبار تلك الفترة السابقة لذلك أنها أديرت فيها المدينة بنظام إدارة التوحش نعم لم تكن المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعاني من التوحش بل كانت تدار من قبل قبائل كالأوس والخزرج بنظام شبيه بنظام إدارة التوحش ثم عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وأعطت العناصر الرئيسية فيها الولاء له أديرت المدينة في هذه الفترة الأولى بشبيه هذا النظام من قبل المسلمين بل بالنظام المثالي لإدارة التوحش الذي بينا ملامحه فيما سبق أما على مدار تاريخنا الإسلامي ففي حالات خاصة عديدة حال الفترات العصيبة عند سقوط خلافة وقيام أخرى أو خلال تعرضنا لهجمات خارجية كالهجمة التتارية والهجمات الصليبية خلال مثل هذه الفترات العصيبة قامت مثل هذه الإدارات وارتقى بعضها بإقامة دويلات صغيرة ثم تجمع لإقامة خلافة أو دولة متجاورة مع دول أخرى أو مع خلافة وأوضح مثالاً لذلك كما ذكر الشيخ العلامة عمر محمود أبو عمر فك الله أسرة هو فترة الحروب الصليبية حيث قال أغلب من تكلم في هذه الفترة الزمنية علاجها من جهة بعض الأشخاص الذين أحدثوا أثراً تجميعياً للجهود المتفرقة السابقة لأعمالهم فنرى كاتباً يعالجها من جهة القائد نور الدين زينكي أو من جهة القائد صلاح الدين الأيوبي وهكذا فيظن القارئ على غير دراية أن هذا الجزء من التأريخ الإسلامي في معالجة الصليبيين تم عن طريق الدولة الجامعة لأمر المسلمين وهذا خطأ بين فالقارئ المتمعن لتلك الفترة الزمنية يرى أن المسلمين عالجوا أمر الصليبيين عن طريق تجمعات صغيرة وتنظيمات متوزعة متفرقة فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائلات جمعت تحت إمرتها طائفة من الناس وهذه قرية ارتضوا حكم قائد عالم منهم وجاهدوا معه وهذا عالم انتظم معه جماعة من تلاميذه وارتضوا إمامته وهكذا ولعل خير من يشرح لنا هذه الأوضاع على حقيقتها هو كتاب وأسامة هذا من قلعة شيزر، وعائلته آل منقذ هم حكام هذه القلعة، ولهم دور مشهود في الحروب الصليبية، وأسامة شاهد عيان لحروب المسلمين ضد الصليبيين. وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، المهم التنبيه على أن دور القادة الكبار أمثال آل زينكي هو تجميع هذه التكتلات والتنظيمات في تجمع واحد وتنظيم واحد، ومع ذلك فقد بقي هو الدور الأكبر لتلك التكتلات الصغيرة القائمة على الحق في معالجة الحروب الصليبية سبق هذه التكتلات الصغيرة التي سيطرت على بعض القلاع والمدن الصغيرة وتزامن معها القيام بعمليات نكاية وإنهاك إن شئت فاقرأ بالتفصيل ما كتب في ثنايا السطور عن الحروب الصليبية تدرك أن الإنهاك الذي كان يقوم به طائفة العلم والجهاد هو الذي حقق النصر في المعارك الكبرى لا المعارك الكبرى ذاتها بل لم تكن هذه المعارك الكبرى كحطين إلا محصلة لمعارك صغيرة لا تكاد تذكر في التأريخ لكنها كانت الأرقام الأولى لتشكل النصر الكبير النهائي ومن الأمثلة العجيبة لإدارات التوحش ما نقله الشيخ الله عزام رحمه الله عن قيام مئة رجل مسلم بإدارة منطقة جبلية بين ما يعرف بإيطاليا وفرنسا الآن وفرض ما يشبه الجزية على ما يجاورها من المناطق واستمر ذلك فترة من الزمن كذلك من الحركات التي أقامت إدارات للتوحش بل طورت منها وجمعت شتات المناطق المدارة بما يشبه دولة لفترة من الزمن حركة الإمام السيد التي جددت دعوة التوحيد والجهاد بالمربع السني في منطقة الهند وكشمير وباكستان وأفغانستان وعلى الرغم من قصر عمر هذه الحركة ككيان استمر فقط من بداية القرن التاسع عشر إلى بعد منتصفه بقليل إلا أن تأثيرها ممتد حتى الآن بل إنما قامت به من أعمال ضد أعداء الله وعلى رأسهم الإنجليز يعتبر مصدر إلهام لحركات الجهاد في كشمير والهند وأفغانستان بل لعل امتداد بقاياها كان له أثر قوي في انفصال باكستان عن الهند بغض النظر عن مدى الانحراف في الحكومة الباكستانية التي قطف ثمرة الجهاد في منتصف القرن العشرين بل إن رجال الجهاد الأفغاني ما زالوا يستلهمون العبر من سيرة ذلك الإمام كيف لا وقد عرف جبال أفغانستان وعرفت هذا بالنسبة للمسلمين أما الكفار فهناك عشرات بل مئات الأمثلة لإدارات توحش أقامها الكفار في أوروبا وأفريقيا وباقي القارات في العصور السابقة أما في العصر الحديث فبعد معاهدة سايكس بيكو وارتقائها واستقرار وضعها بنهاية الحرب العالمية الثانية وبروز هيئة الأمم المتحدة وإحكام النظام الجاهلي السيطرة على العالم بأنظمة الجنسية والورق النقدي والحدود المسيجة بين ما يسمى دول العالم أصبح من الصعب إقامة مثل هذه الإدارات إلا أنه بالرغم من ذلك قامت العديد من إدارات التوحش خاصة في الأماكن التي تبتعد عن المركز وتتيح ظروفها الجغرافية والسكانية تسهيل ذلك هناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسلامية او يسارية أو غير ذلك منها الفصائل المقاتلة في أفغانستان في المراحل الأولى للجهاد والمراحل الأولى لحركة طالبان حتى قيامها بإقامة دولتها أعادها الله في عز ورفعة بغض النظر عن مدى قرب هذه الادارات من الصورة المثالية الواقعية الإسلامية او بعدها عنها أو حتى مخالفتها لها كذلك حركة أبي سياف وجبهة تحرير مورو بالفلبين كذلك حركات الجهاد بالجزائر في بعض فترات الجهاد في التسعينات بغض النظر عن انحراف البعض كذلك الفصائل الإسلامية وغيرها في الصومال بعد سقوط دولة سياد باري كذلك بعض المراحل الزمنية لبعض المناطق في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والشيشان تجدر الملاحظة هنا أننا لا نعتبر حركات مثل حماس والجهاد الإسلامي بفلسطين الآن والجماعة الإسلامية بمصر في فترة التسعينات وكذلك الجماعة المقاتلة في ليبيا ومن يشابههم قد أقاموا بعد إدارات توحش وإنما هم كانوا وبعضهم ما في مرحلة ما قبل إدارة التوحش وهي مرحلة يطلق عليها مرحلة شوكة النكاية والإنهاك وهي مرحلة تسبق في العادة مرحلة إدارة التوحش في حالة إذا كان في حسابات من يقوم بالنكاية أن التوحش سيحدث ومن ثم الإعداد لإدارته وإلا فأن بعض مجموعات النكاية تقوم بالنكاية دون أن تضع ذلك في حساباتها وأحياناً تقوم بالنكاية لإضعاف دولة لحساب دولة أخرى أو قوة أخرى ستتسلم حكم الدولة المنهكة أو أرض التوحش وتقيم مكانها دولتها دون المرور بمرحلة إدارة التوحش هذا وسيأتي في المبحث القادم بيان أهداف والتعريف بمرحلة شوكة النكاية والإنهاك وهي المرحلة التي نمر بها الآن نعود للأمثلة المعاصرة لإدارات التوحش ونركز هنا على الحركات غير الإسلامية ومنها حركة جون جارينغ بجنوب السودان المسمى الجبهة الشعبية لتحرير السودان حركات اليساريين في أمريكا الوسطى والجنوبية ولعل اليساريين أبدعوا في بعض النواحي العملية في إدارة مناطق التوحش هناك وبعضهم أقام دول ولكنهم يديرون هذه المناطق بمبادئهم القذرة التي لا تقبلها المناطق المحيطة عادة مما يجعل مناطقهم غير قابلة للتوسع لرفض السكان الانتقالي من الحكومة المركزية والانضمام لإدارة التوحش او لإقامة دولة على أنقاض الدولة المركزية ويكفي أن نعلم أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانقطاع جانب مما كانت تعتمد عليه هذه الحركات في التمويل أصبحت جل هذه الحركات تعتمد في تمويلها على تحصيل أموال مقابل إيجاد ملاذات آمنة للخارجين عن قوانين البلاد هناك او كبار تجار المخدرات بل يقومون بأنفسهم بزراعة المخدرات والاتجار فيها كذلك نهب السكان المحليين وخطفهم واخذ فدية مقابل إطلاق سراحهم أو ابقائهم كرهائنا ودروع بشرية ومجتمع التوحش الذي يديرونه وإن كان به قضاء إلا أنه مليء بالانحلال الخلقي تبعا لمبادئ الإباحية التي يعتنقونها كذلك مناطقهم يتم تأمينها دفاعيا بصورة جيدة حتى أن أمريكا قد أصابها الجنون من عدم قدرتها على تدمير هذه الجيوب والقضاء عليها وإلحاقها بأنظمة الدول التي تدور في فلك أمريكا أو ما يطلق عليه زوراً الأمم المتحدة إلا أننا نسجل أننا نعتقد ونؤمن أن الحرب هناك بين منظومتين يجتمع فيهما الكفر والظلم المبحث الثاني طريق التمكين مراحل المجموعة الرئيسية مرحلة شوكة النكاية والإنهاك ثم مرحلة إدارة التوحش ثم مرحلة شوكة التمكين قيام الدولة مراحل بقية الدول مرحلة شوكة النكاية والإنهاك ثم مرحلة التمكين الفتح وشوكة التمكين يأتيان من الخارج هذا مع ملاحظة أن من المحتمل أن تمر بعض الدول غير الرئيسية بنفس مراحل الدول الرئيسية تبعاً لتطورات الأحداث الدول المرشحة كمجموعة رئيسية رشحت الدراسات القريبة لحركة التجديد والمرتبطة بالأحداث الجارية مجموعة من الدول على الصحيح المناطق ينبغي التركيز عليها من قبل المجاهدين حتى لا تتشتت القوة الضاربة للمجاهدين في دول لا مردود من وراء العمل المركز فيها بالطبع هذا الترشيح المبدئي النظري يتيح لأهل كل بلد إمعان النظر واتخاذ القرار ومن ثم يمكن التركيز في النهاية على بلدين أو ثلاثة تم التحقق من استعداد أهلها للتحرك هذا بالنسبة للعمل المركز لذلك يجدر التنبيه إلى أن الدراسات لم تغفل عن قيام باقي التجمعات المسلمة في العالم بالقيام بعمليات نكاية كتشتيت لتفكير وقوات العدو كذلك كإرهاصات للجهاد القادم من خارج الحدود بعد ذلك ونستطيع القول أن الأمر فيه من المرونة بحيث يتغير تبعاً للتطورات وقد تم نشر هذه الدراسات في ثلاثة الأعوام السابقة لأحداث سبتمبر أما بعد الأحداث وما تلاها من تطورات فقد أعلنت القيادة بعض التعديلات فاستبعدت بعض المناطق من مجموعة المناطق الرئيسية على أن يتم ضمها لتعمل في نظام بقية الدول وأدخلت بلدين او قل منطقتين إضافيتين ألا وهما بلاد الحرمين ونيجيريا ومن ثم أصبحت الدول المرشحة مبدئيا لتدخل في مجموعة المناطق الرئيسية هي مناطق الدول الآتية الأردن وبلاد المغرب ونيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن هذا الترشيح مبدئي بالطبع وإلا فإن لأهل كل منطقة من هذه المناطق ما صدقوا مع الله ثم مع أنفسهم النظر بدقة أكبر في إمكانية تحركهم بصورة مركزة أم هذا أولاً أما ثانيا فإن المقصد من الترشيح ان هذه هي أقرب الدول المرشحة إلا أنه لا بأس بل قد يكون من الأفضل الاقتصار على بلدين او ثلاثة يتحركون بصورة مركزة على أن تتحرك باقي الدول على نفس طريق ومراحل بقية الدول غير الرئيسية نسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد تنبيه هام جدا عندما أقول اليمن مثلا وأسبقها بكلمة منطقة أقصد من ذلك عدم التقيد بحدود الأمم المتحدة بحيث يتحرك المجاهدون بحرية في حدود اليمن والحجاز وعمان أما عندما أقول مناطق أو منطقة التوحش فلا أقصد قطرا بالكامل وإنما في العادة منطقة التوحش تكون مدينة أو قرية أو مدينتين أو حتى حي أو جزء من مدينة كبيرة مقومات الترشيح بالنظر إلى الروابط المشتركة بين الدول التي يمكن أن يحدث فيها مناطق توحش نلاحظ أنه يجمعها بعض أو كل المقاومات الآتية وجود عمق جغرافي وتضاريس تسمح في كل دولة على حدة بإقامة مناطق بها تدار بنظام إدارة التوحش ضعف النظام الحاكم وضعف مركزية قواته على أطراف المناطق في نطاق دولته بل وعلى مناطق داخلية أحياناً خاصة المكتظة وجود مد إسلامي جهادي مبشر في هذه المناطق طبيعة الناس في هذه المناطق فهذا أمر فضل الله به بقاعا على بقاع كذلك انتشار السلاح بأيدي الناس فيها ومن تصاريف الأقدار المبشرة بإذن الله أن أغلب الدول المرشحة في جهات متباعدة مما يصعب مهمة أي قوات دولية في الانتشار في مساحة واسعة في عمق العالم الإسلامي أما باقي مناطق العالم الإسلامي والتي بها مد إسلامي جهادي لا تخطئه العين خاصة بعد احداث سبتمبر وما تبعها من احداث إلا أنها تعاني من قوة الأنظمة الحاكمة لها وقوة مركزيتها خاصة لعدم وجود جيوب ومناطق تسمح تضاريسها الجغرافية بالتحرك كما في المناطق المختارة إضافة إلى طبيعة بعض شعوب هذه المناطق إلا أن هذه المناطق كما سنبين بالتفصيل عليها أن تبدأ في النكاية بل هي بدأت بالفعل كما في تركيا وتونس وغيرهما فالأمر باختصار وسيأتي التفصيل مرحلة شوكة النكاية والإنهاك عن طريق مجموعات وخلايا منفصلة في كل مناطق العالم الإسلامي الرئيسية وغير الرئيسية حتى تحدث فوضى وتوحش متوقع في مناطق عديدة بالدول الرئيسية المختارة طبقا للدراسات كما قلنا بينما لن تحدث فوضى في مناطق باقي الدول لقوة الأنظمة فيها وقوة مركزيتها ثم ترتقي مناطق الفوضى والتوحش إلى مرحلة إدارة التوحش بينما تستمر باقي مناطق ودول العالم الإسلامي بجناحين جناح الدعم اللوجستي لمناطق التوحش المدارات بواسطتنا وجناح شوكة النكاية والإنهاك للأنظمة حتى يأتيها الفتح من الخارج بإذن الله أقصد بالدعم اللوجستي المال محطة انتقال أفراد إيواء عناصر الإعلام إلى آخره الأهداف الرئيسية لمرحلة شوكة النكاية والإنهاك الأولى إنهاك قوات العدو والأنظمة العميلة لها وتشتيت جهودها والعمل على جعلها لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها وذلك في مناطق الدول الرئيسية المرشحة وغير المرشحة كذلك بعمليات وإن كانت صغيرة الحجم أو الأثر ولو ضربت عصاً على رأس صليبي إلا أن انتشارها وتصاعديتها سيكون له تأثير على المدى الطويل اثنان جذب شباب جدد للعمل الجهادي عن طريق القيام كل فترة زمنية مناسبة من حيث التوقيت والقدرة بعمليات نوعية تلفت أنظار الناس لا بعمليات نوعية هنا أي العمليات النوعية المتوسطة على غرار عملية بالي وعملية المحية وعملية جربة بتونس وعمليات تركيا والعمليات الكبرى بالعراق ومثل ذلك ولا أقصد عمليات نوعية على غرار عملية سبتمبر والتي شغل التفكير فيها قد يعطل عن القيام بالعمليات النوعية الأقل منها حجماً كذلك إذا كان هناك إمكانية للقيام بمثيل لها فالأفضل عدم التسرع بدون معرفة رأي القيادة العليا فضلا على أنها في الغالب قد تحتاج إمكانيات ودعم وتغطية لا تتوفر في الغالب إلا عن طريق القيادة العليا بينما عمليات على غرار بالي والمحية مثل تلك العمليات لا تنتظر مشاورة القيادة العليا لكونها أذنت بها مسبقا ويمكن أن يكون معدلها بطيئا مع الانتشار ومع العمليات الصغيرة المكثفة التي ذكرناها في النقطة السابقة ومن ثم بعد فترة مناسبة يعمل فيها على ترقية أصحاب العمليات العادية الصغيرة يمكن جعل معدل العمليات النوعية المتوسطة تتصاعد بحيث يقترب من معدل العمليات العادية الصغيرة مع ملاحظة أنه يجب أن تحسب قيمة العملية العادية الصغيرة جيدا ونتائجها فأحياناً تؤدي العملية الصغيرة لمفاسد أو مشاكل أو كشف لمجموعات أخرى تحضر لعملية نوعية متوسطة وإذا كان من يقومون بعمليات صغيرة قادرين على التلقي وتطوير أنفسهم للقيام بعملية نوعية متوسطة فعليهم ذلك حتى لو تم الغاء العملية الصغيرة من أجلها إلا أنه في الجملة أفضل طريق للتلقي للمجموعات الناشئة للقيام بعمليات نوعية هو القيام بعمليات صغيرة في البداية ملتزموا بتحركات واحتياطات سليمة ثلاثة إخراج المناطق المختارة التي اتخذ القرار بالتحرك المركز فيها سواء كانت كل المناطق المرشحة أو بعضها من سيطرة الأنظمة ومن ثم العمل على إدارة التوحش الذي سيحدث فيها مع ملاحظة هنا أننا قلنا أن الهدف هو إخراج هذه المناطق من سيطرة أنظمة الردة وهو الهدف الذي نعلنه ونعقد النية عليه لا احداث الفوضى مع ملاحظة أننا قد نفاجأ في سقوط مناطق في اطراف أو في عمق دول غير مرشحة في الفوضى والتوحش وهنا لا يخلو الأمر من احتمالين إما أن توجد تنظيمات إسلامية في تلك المناطق قادرة على إدارة هذا التوحش أو لا توجد وفي هذه الحالة إما أنها ستقع تحت قبضة تنظيمات غير إسلامية أو بقايا أنظمة حاكمة أو عصابات منظمة إلى آخره هنا لابد التنبيه على شبهة هامة يقول الشيخ العلامة عمر محمود أبو عمر فك الله أسره وهنا لا بد من التنبيه على ضلال دعوة بعض قادة الحركات المهترئة بوجوب الحفاظ على النسيج الوطني أو اللحمة الوطنية أو الوحدة الوطنية فعلاوة على أن هذا القول فيه شبهة الوطنية الكافرة إلا أنه يدل على أنهم لم يفهموا قط الطريقة السننية لسقوط الحضارات وبنائها الرابع الهدف الرابع من اهداف مرحلة شوكة النكاية والإنهاك هو الارتقاء بمجموعات النكاية بالتدريب والممارسة العملية ليكونوا مهيئين نفسيا وعمليا لمرحلة إدارة التوحش الأهداف الرئيسية لمرحلة إدارة التوحش نستطيع أن نضع هنا أهم النقاط التي ذكرناها تحت عنوان مهمات إدارة التوحش في صورتها المثالية 1. نشر الأمن الداخلي والحفاظ عليه في كل منطقة مدارة 2. توفير الطعام والعلاج 3. تأمين منطقة التوحش من غارات الأعداء عن طريق إقامة التحصينات الدفاعية وتطوير القدرات القتالية 4- إقامة القضاء الشرعي بين الناس الذين يعيشون في مناطق التوحش 5- رفع المستوى الإيماني ورفع الكفاءة القتالية أثناء تدريب شباب منطقة التوحش وإنشاء المجتمع المقاتل بكل فئاته وأفراده عن طريق التوعية بأهمية ذلك لدنيانا وآخرتنا بل وتبيين وجوبه المتعين وأنه ليس معناه أن يمارس القتال كل فرد في المجتمع ولكن أن يكون جزءاً أو ترساً من المنظومة القتالية على الصورة التي يتقنها والتي يحتاجها المجتمع 6- العمل على بث العلم الشرعي الفقهي الأهم فالمهم والدنيوي الأهم فالمهم 7- بث العيون واستكمال بناء إنشاء جهاز الاستخبارات المصغر 8- تأليف قلوب أهل الدنيا بشيء من المال والدنيا بضابط شرعي وقواعد معلنة بين أفراد الإدارة على الأقل 9- ردع المنافقين بالحجة وغيرها وإجبارهم على كبت وكتم نفاقهم وعدم إعلان آرائهم المثبطة ومن ثم مراعاة المطاعين منهم حتى يكف شرهم عشر العمل على الوصول للتمكن من التوسع ومن الإغارة على الأعداء لردعهم وغنم أموالهم وإبقائهم في توجس دائم وحاجة للموادعة إحدى عشرة إقامة التحالفات مع من يجوز التحالف معه ممن لم يعطي الولاء الكامل للإدارة إثنان عشر ونضيف إليها هدفا ألا وهو الترقي بالمجموعات الإدارية للوصول لشوكة التمكين والتهيؤ لقطف الثمرة وإقامة الدولة كذلك في هذه المرحلة هناك أهداف نعمل لها في باقي المناطق غير المرشحة والتي لم تسقط في التوحش أهمها الاستمرار في النكاية والإنهاك بقدر الإمكان إنشاء شبكة دعم لوجستي لمناطق التوحش المدارة بواسطتنا المجاورة والبعيدة وإذا حدث تعارض بين القيام بالنكاية والقيام بالدعم اللوجستي يقدم الأنسب والأفيد خطة العمل والتحرك ضربات متسلسلة لأمريكا تنتهي بضربة سبتمبر تستحقها أمريكا شرعا وستنجح قدرا بإذن الله إذا تم استفاء أسبابها وقد نجحت والحمد لله وكانت النتيجة الحتمية لهذه السلسلة المتصاعدة سقوط هيبة أمريكا عند الشعوب وعند أصحاب الرتب الدنيا من جيوش الردة ومع اشتعال الأحداث واقتراب النار من المنطقة حدث مد للتيار الجهادي فاق أضعاف ما خسره في احداث التسعينات وهذا المد عادة ما يحدث مع الاحداث والعمليات الكبيرة تبعا لحجمها من ثم ستعمل أمريكا على الانتقام وهنا سيحتدم الصراع فإما ستشن حرب محدودة وفي هذه الحالة لن يشفي غليلها ولن تنجح في تطويق هذا المد المتصاعد وتكون أمريكا قد أسقطت دولة أفغانستان التي كان مخططا لها ذلك أو كانت ستنهار بدون احداث سبتمبر راجع المبحث التمهيدي لكن ستبدأ في مواجهة تحول هذا المد إلى عشرات الآلاف من مجموعات سبتمبر بل ويوجهون لها الضربات ولن تجد دولة تنتقم منها ككيان فالباقي عملاء كذلك تبين لها أن الأنظمة التي توفر لها الدعم لم تحميها من الهجمات ولم تحافظ على مصالحها الاستراتيجية ومصالح رببتها اسرائيل في المنطقة فلا بديل لها إلا السقوط في الفخ الثاني أما الأول فقد ذكرناه وهو غزو أفغانستان فإن مجرد فشل أمريكا في تحقيق جميع اهدافها العسكرية في هذا البلد وبقاء هذا البلد طيلة عام او عامين او أكثر يقاوم يعكس نظرة لدى الشعوب ولدى بعض الشرفاء من جيوش الردة أن مواجهة أمريكا ممكنة أما الفخ الثاني فهو أن تجعل جيوشها التي تحتل المنطقة وتتخذ منها قواعد عسكرية بدون مقاومة في حالة حرب مع شعوب المنطقة والمشاهد حتى هذه اللحظة أنها تحركت تحركات زادت المد الجهادي وأوجدت أفواجاً من الشباب تفكر وتخطط للمقاومة بعد أن كانت هذه القوات موجودة ومستقرة والشعوب نائمة بجوارها ولا تشعر بأي خطر وكذلك بدأ يتكشف للإدارة الأمريكية أنها تستنزف وأن سهولة الدخول في أكثر من حرب في وقت واحد كان كلاماً نظريا يصلح على الورق فقط وأن بعد المركز عن الأطراف مؤثر تأثيراً بالغاً على تمكنها من حسم الحروب وكل هذه النتائج تتعاظم يوماً بعد يوم والحمد لله من قبل ومن بعد وها هي يوجه لها ولحلفائها الضربات في مشارق الأرض ومغاربها وهذه هي الحالة حتى هذه اللحظة فما هي الخطة التي نحرك بها الأحداث من الآن إلى أن نحقق أهدافنا التي ذكرناها كاملة بإذن الله تنويع وتوسيع ضربات النكاية في العدو الصليبي والصهيوني في كل بقاع العالم الإسلامي بل وخارجه إن أمكن بحيث يحدث تشتيت لجهود حلف العدو ومن ثم استنزافه بأكبر قدر ممكن فمثلا إذا ضرب منتجع سياحي يرتاده الصليبيون في أندونيسيا سيتم تأمين جميع المنتجعات السياحية في جميع دول العالم بما يشمل ذلك من شغل قوات إضافية أضعاف الوضع العادي وزيادة كبيرة في الإنفاق وإذا ضرب بنك ربوي للصليبيين في تركيا، سيتم تأمين جميع البنوك التابعة للصليبيين في جميع البلاد ويزداد الاستنزاف. وإذا ضربت مصلحة بترولية بالقرب من ميناء عدن، ستوجه الحراسات المكثفة إلى كل شركات البترول وناقلاتها وخطوط أنابيبها لحمايتها وزيادة الاستنزاف. وإذا تم تصفية اثنين من الكتاب المرتدين في عملية متزامنة ببلدين مختلفين، فسيستوجب ذلك عليهما تأمين آلاف الكتاب، في مختلف بلدان العالم الإسلامي وهكذا تنويع وتوسيع لدائرة الأهداف وضربات النكاية التي تتم من مجموعات صغيرة ومنفصلة مع تكرار نوع الهدف مرتين أو ثلاثا ليتأكد لهم أن ذلك النوع سيظل مستهدفا الأهداف التي نطلب التركيز عليها وأسباب ذلك قلنا أنه ينبغي علينا ضرب جميع أنواع الأهداف الجائز ضربها شرعا إلا أننا يجب أن نركز على الأهداف الاقتصادية وخاصة البترول قد يقول قائل سنواجه بحملة إعلامية توجه لنا كل التهم بداية من العمالة إلى العمل على إفقار وإضعاف البلاد اقتصاديا وسيذكرنا البعض أنه عندما وجهت الجماعة الإسلامية بمصر هجماتها إلى السياحة تحت شعار أنها تدمر هدفا محرما وتضعف اقتصاد نظام الردة لم تحسن استغلال فكرتها والاستمرار فيها كذلك لم تحسن الرد على الحملات الإعلامية للنظام ولنا عودة مع هذه النقطة أما بالنسبة لمهاجمة الأهداف الاقتصادية التي يستفيد منها العدو وخاصة البترول فسبب ذلك أن هذا هو بيت القصيد أو المحرك على الأقل عند العدو وما قطع قادته البحار إلا من أجله واستهداف تلك الأهداف ستدفعه لحث الأنظمة المنهكة في حماية باقي الأهداف الأخرى الاقتصادية وغير الاقتصادية إلى ضخ مزيد من القوات لحمايته فيبدأ يحدث عجز في قواتها خاصة أن قواتها محدودة حيث أن هناك قاعدة لأنظمة الردة تقول إن قوات الشرطة والجيش بصفة عامة وقوات مكافحة الإرهاب والحماية ضد العمليات الإرهابية بصفة خاصة يجب أن تكون مصونة من الاختراق. فمثلا جهاز المباحث في مصر أفضل له أن يتكون من خمسة ألاف ضابط مضمون الولاء من أن يتكون من عشرين بهم مجموعة مخترقة الجهاز من الجماعات الإسلامية. لذلك فقواتهم محدودة منتقاء لذلك ستجد الأنظمة تضع أولويات. أولاً الحماية الشخصية للعائلات المالكة والأجهزة الرئاسية ثانيا الأجانب ثالثاً البترول والاقتصاد رابعاً أماكن اللذة وتركيز الاهتمام والمتابعة على تلك الأهداف يبدأ منه التراخي وخلو الأطراف والمناطق المزدحمة والشعبية من القوات العسكرية او وجود أعداد من الجند فيها بقيادة هشة وضعيفة القوة غير كافية العدد من الضباط وذلك لأنهم سيضعون الأكفاء لحماية الأهداف الاقتصادية ولحماية الرؤساء والملوك ومن ثم تكون هذه القوات الكثيرة الأعداد أحياناً الهشة بنياناً سهلة المهاجمة والحصول على ما في أيديها من سلاح بكميات جيدة وسيشاهد الجماهير كيف يفر الجند لا يلوون على شيء ومن هنا يبدأ التوحش والفوضى وتبدأ هذه المناطق تعاني من عدم الأمان هذا بالإضافة إلى الإنهاك والاستنزاف في مهاجمة باقي الأهداف ومقاومة السلطات ولكن ما قلته هنا لا يكفي ليتفهم القراء مسألة البترول دون اعتراضات وشبهات فعلى القراء مراجعة العناوين التالية في المبحث القادم اعتماد القواعد العسكرية المجربة فهم قواعد اللعبة السياسية للمخالفين والمجاورين والتعامل معها بالسياسة الشرعية الاستقطاب خاصة الجزء الخاص بالمال والجزء الخاص بالإعلام كذلك فليرجع القراء إلى العناوين التالية من المقالات الملحقة بالبحث مقال معركة الصبر مقال الاستقطاب والمال مقال السنن الكونية بين الأخيار والأغيار كل عنوان او مقال يتناول في جزء منه ما يجلي هذه النقطة الخاصة بالاقتصاد والبترول في الأذهان وتسهل استيعابها ويبين كيفية استهداف تلك القطاعات دون إهدار دماء أو أموال معصومة نعود لباقي الخطة عند حدوث التوحش إذا كانت مجموعاتنا قريبة من مكان التوحش أو هناك وسيلة للوصول إليه وهناك عيون وأفراد تدين لنا بالولاء في منطقة التوحش علينا دراسة الوضع ومدى إمكانية نزولنا لإدارة هذا التوحش فإذا تجمعت بعض مجموعات النكاية في كيان واحد ونزلت لتدير منطقة من مناطق التوحش فعليها أن توازن مع مناطق التوحش بجوارها بين التكتل والانتشار بما يشعر العدو بقدرة على الردع ويشعره بعدم الاطمئنان الردع الذي يطول القادة والأتباع فيخوف القاده ويجعل الاتباع تفكر في التحول للانضمام للمجاهدين لتموت على الشهاده بدلا من ان تموت مع الكافرين الظالمين هنا قد يجنح العدو للمسالمه طبعا بدون اتفاق ويقنع العدو نفسه بالخطوط الخلفية لحمايه الاقتصاد والمال فهو الغرض الذي حشد قوته له وبرجوع العدو للخطوط الخلفية ينسحب من مواقع ويزداد الانفراط الأمني والتوحش ويبدأ المجاهدون في استكمال التطور والمتابعة والتدريب والارتقاء لخطوات قادمة وتبدأ سمعة المجاهدين وأسهمهم في الارتفاع وكلما رأى العدو هذه الروح لن يكون أمامه إلا الانضمام إلى المجاهدين او مزيد من الانسحاب وما ينتج عنه من مزيد من التوحش الذي علينا بعد دراسة منطقته والاتصال بطلائعنا فيها التقدم لإدارته وهكذا فك الاشتباك للخطة السابقة في نقاط محددة هذه الخطة تحتاج إلى استراتيجية عسكرية تعمل على تشتيت جهود وقوات العدو وإنهاك واستنزاف قدراته المالية والعسكرية استراتيجية إعلامية تستهدف وتركز على فئتين فئة الشعوب بحيث تدفع أكبر عدد منهم للانضمام للجهاد والقيام بالدعم الإيجابي والتعاطف السلبي ممن لا يلتحق بالصف الفئة الثانية جنود العدو أصحاب الرواتب الدنيا لدفعهم إلى الانضمام لصف المجاهدين او على الأقل الفرار من خدمة العدو بعد فترة مناسبة نعمل على تطوير الاستراتيجية العسكرية بما يدفع قوات العدو إلى التقوقع حول الأهداف الاقتصادية لتأمينها تطوير الاستراتيجية الإعلامية بحيث تصل وتستهدف بعمق القيادة الوسطى من جيوش الردة لدفعهم للانضمام للجهاد خطة واستعداد وتدريب لاستغلال نتائج النقاط السابقة حدوث الفوضى والتوحش إقامة خطة إعلامية تستهدف في كل هذه المراحل تبريرا عقليا وشرعيا للعمليات خاصة لفئة الشعوب والخروج من أسر استهداف أفراد الجماعات الإسلامية الأخرى فإنهم يفهمون كل شيء وإنما الشعوب هي الرقم الصعب الذي سيكون ظهرنا ومددنا في المستقبل على أن يكون في هذه الخطة من الشفافية بل والاعتراف بالخطأ أحيانا ما يكشف أكاذيب وحيل العدو ويرسخ انطباع الصدق عننا عند الشعوب هذه الخطة الإعلامية عندما تواكب مرحلة إدارة التوحش بصفة خاصة هدفها الذي يجب أن تقوم اللجان الإعلامية بتخصيص من يخطط لها من الآن هو أن يطير جموع الشعوب إلى المناطق التي نديرها خاصة الشباب عندما يصل إليهم اخبارها بكل شفافية وصدق بما يشمل ما فيها من نقص في الأموال والأنفس والثمرات مع ملاحظة أننا عندما نقول أن الشعوب هي الرقم الصعب ليس معناه أننا نعول عليها حركتنا فنحن نعلم أنه لا يعول عليها في الجملة بسبب ما أحدث الطواغيت في بنيتها وأنه لا صلاح للعامة إلا بعد الفتح ومن لا يستجيب من العوام ومتوقع أن يكونوا هم الكثرة فدور السياسة الإعلامية الحصول على تعاطفهم أو تحييدهم على الأقل ولكننا نقدر أن لنا في الشعوب بإذن الله وقدره مخزوناً للتحرك الفعال على شرط أن نقوم بما علينا في أساليب استقطاب أخيار هذه الأمة من بين الشعوب نسأل الله أن يغفر لنا خطايانا لنكون منهم فعلى فرض أننا نحتاج لمعركتنا الطويلة حتى تنتهي كما نريد بإذن الله نصف مليون مجاهد افتراضاً فإن إمكانية ضم هذا العدد من أمة المليار أسهل من ضمهم من شباب الحركة الإسلامية الملوث بشبهات مشايخ السوء فشباب الأمة على ما فيهم من معاص أقرب للفطرة وخبرات العقود السابقة أثبتت لنا ذلك اما الأحداث الأخيرة فقد وضح للجميع أن العامية بفطرته تفاعل معها أفضل بمراحل من قعدة الجماعات الإسلامية الذين سلموا دينهم لأحبار ورهبان السوء وننبه أنه أحياناً يغلب على تفكير الذي يصوغ المادة الإعلامية توجيه أغلبها للرد على شبهات مشايخ السوء حتى وهو يوجه مادة للشعوب وهذا مطلوب لا شك إلا أنه ينبغي التركيز أكثر على تخيل صحيح لعقلية العوام وما أكثر الأفكار التي تعوقهم عن الالتحاق بصفوف الجهاد خاصة أن لهم طريقة في التفكير وعاطفة تختلف عن عقلية المسلكين